الناس يعذى وتن للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجد أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورغبانا وأنهم لا يستكبرون